ايها الاحبه في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن التقينا مره اخرى على مائدة شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم التي رتبها الامام القاضي عياد رحمه الله تعالى عليه في كتابه هذا بينما رتب من صفاته صلى الله عليه وسلم واخلاقه وسائر صفاته وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن حلم حلمه صلى الله عليه وسلم وتحمله صلى الله عليه وسلم واغضائه صلى الله عليه وسلم عمن آذاه واشتد عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد اختتم الحديث في الدرس السابق عن حديث عائشه رضي الله تعالى عنها حيث قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسمع فإن كان اثما كان ابعد الناس منه ومن تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط وانما ينتقم اذا تهكت حرمات الله عز وجل فبينت بهذا الحديث منهجه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه وما كان النبي صلى الله عليه وسلم لي يكيل لناس الصعب صعين ولكنه صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح ويدفع بالتي أحسن كما أمره الله عز وجل ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يتابع القاضي عياد رحمه الله تعالى عليه فيقول وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على اصحابه شقا شديدا وقالوا لو دعوت عليهم فقال اني لم لعانا ولكني بعدت داعيا ورحمة اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون من المعلوم أن غزوة أحد ابتلي فيها المسلمون ابتلاءا شديدا حيث انهزموا بعدما كانت بوادر النصر كانت بوادر النصر وانشغل المسلمون بجمع الغنائم وبجمع الأموال التي خلفتها قريش ولكن بسبب أمر بسيط وقع من جانب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أي من جانب مجموعة منهم وهم الرمات الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرمات خالفوا أمر أميرهم عبد الله بن جبير وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم إن رأيتمونا نغنموا فلا تشاركونا وإن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تنصرونه يعني مهمتكم هي البقاء على هذا الجبل تحرصون ظهورنا يعني يحرص وراءهم ولكن هؤلاء الصحابة اجتهدوا واخطأوا في الاجتهاد والمجتهد ماجور إن صبف له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد فلما راوا زمل المشركين وجمع المسلمين للغنائم قالوا ما بقي معنا لبقائنا هنا فلنشاركهم في في في, في الغنائم فلما نزلوا دار خالد بن الوليد مع جماعته في وراء ذات الكلكوديا وذلك الجبيل أو الجبل الصغير وأحاطوا بالمسلمين من من وراء ظهورهم فاختلط الحابل من النابل فقد المسلمون من بين أيديهم ومن خلفهم فوقعت الهزيمة بسبب بسبب هذه المخالفة البسيطة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم لو لو انتصروا مع المخالفة لا قالوا المخالفه مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تضر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل القائد في هذا الميدان ول بغي مخالفة القائد ونبomme صلى الله عليه وسلم لا يكون في جميع المعارك وبالتالي سيكون المودجاً وسيكون قدوة للقادر الميدانيين وبالتالي لا ينبغي مخالفتهم فانهزم الصحابة ومعهم من الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان الأمر كذلك فلا يبعد أن ينهزم قائد ما مع جمعات ما في عصر ما او في قطر ما او في مصر ما من, من, من الامصار يبين الله عز وجل في هذه الواقعه يبين فيها خطورة المخالفه وخطورة التفرقة بين المسلمين في الرأي التفرقة بين المسلمين في الاتجاه فبعد كلمه التوحيد توحيد, توحيد الكلمه بعد كلمه التوحيد لا اله الا الله توحيد الكلمه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما هذه كلمة التوحيد؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما هذه توحيد الكلمة يعني ملتصقتان ومتلازمتان لا بد أن يكون هذا هذا التلازم يعني لكي تكون الأمة قوية ولكي تكون الأمة منتصرة كما أراد الله سبحانه وتعالى يعني ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم من بين من اوديه في في في احد وشجر راسه الشريف صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وضغطت عليه خوذته الخوده يعني بحال الكاسك اللي كيديروا الناس اللي كيركبوا من اجل حماية الرأس من ضربات العدو فضربت ضربة خوذه النبي صلى الله عليه وسلم فاني لازقت قد ب براسه وخدشته يعني وأثرت فيه كل هذا والأمر شاق على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقالوا يا رسول الله لو دعوت عليهم لما بلغ بك الأمر هذا لما بلغ لو دعوت عليهم. أقسم الله مدمرهم وفعل بهم وفعل بهم لأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا على قومه ربي لا تضر على الأرض من الكافرين ديارا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لم وبعد لعانا وإنما بوئس داعيا ورحما النبي سالس لما لو, لو بلغ بالأمر ما بلغ فإن لم يبعد لعانا لكي يسب الناس ويلعنه ولكنه بعته الله عز وجل داعيا لهم بعته الله عز وجل رحمه لهم فلا يصدر من الرحمة عذاب لا يكون ممن وصفه الله عز وجل بأنه رحمه وما أرسلناك إلا رحمه للعالمين ما أرسلناك إلا رحمة الله لا لشيء آخر فتمثلت هذه الرحمة في صفح النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وعفوه عمن آذاه وكسر ربوعيته ووجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يعني أكثر من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون اي بدل من أن يدعو عليهم دعا لهم بدل من أن يتشفى فيهم بالدعاء عليهم والانتقام منهم بطلب الله عز وجل أن يرسل عليهم طيرا أبا بيل دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية وهذه أسوأ من أراد أن يتسأل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو طغى عليك إنسان أو تعدى عليك قال الله يهديه, الله يهديه قل الله يهديه بدل ما تسبوه تشتموه قل الله يهديه فينه اذا هداه الله عز وجل خير لك من ان تسبه ولا ولا شيء لك فيه يعني لا ثواب لك في سبه ولكن لك الثواب في ماذا في هدايته اذا هداه الله عز وجل بدعوتك لك فيها الثواب وإذا اخذاه الله عز وجل بدعوتك لا ثواب لك فيها فقد تنتقم لنفسك والله سبحانه وتعالى استجاب لك شتان بين ان تدعو عليه ولا شيء لك وان تدعو له ولك الفضل من الله سبحانه وتعالى فدعا له من النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية فقال قاضي عياد رحمه الله تعالى عليه انظر ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الاحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم هذه كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون أش حال أش حال من فضل وكرام في هذه كلمة فيها دليل على درجات الإحسان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ واحد الدرجة لا يسأل أحدا مينة في هذه الدنيا ولكنه يسأل المينة من الله سبحانه وتعالى من له المينة هو وحسن الخلق يخالق الناس ويعاشر الناس بحسن الخلق وكرم النفس التي لا تطل لا تطلب انتقاما ولا تطلب حضن وغاية الصبر والحلم الذي هو تحمل ما صدر من الجاهل وتحمل ما صدر ما صدر من العدو إذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم حتى عفا عنهم لم يقتصر على السكوت لا يعني لم يسكت فقط لأنك إذا ظلمت وسكت ربما ما تقدر أن, أن, أن, أن, أن تنتقم فكان خير من إجابته السكوت كما يقال هيك. فالسكوت ليس من الدرجة العليا سكت على السفيه سكت على الجاهلي سكت على المغضبي الذي اغضبك الا ليس هي الدرجه الاولى هي من ليس الدرجه العليا هي من الدرجات الاولى بل حتى عفا عنهم لم يسكت حتى عفا عنهم فقال لم بعت لانن ولكن بعت رحمه ودعيه وأشفق عليهم ورحمههم اشفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم العذاب الأليم خاف عليهم صلى الله عليه وسلم أن يعذبهم الله عز وجل لأنه الحديث لا يفلح قوم أدموا نبيهم ان القوم الذين أدموا نبيهم بمعنى اسالوا دمه كما فعلت قرج بن نبي صلى الله عليه وسلم في نبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الأمر لكي يكون هكذا أنهم غير مفلحين بسبب إدايتهم وإسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم بل عفا عنهم وأشفق عليهم ودع الله عز وجل ان يغفر لهم كما جاء في هذيك الروايه سيدنا عمر اللهم اغفر لي قومي فانهم لا يعلمون استغفر لهم ايسال الله عز وجل ان, أن يغفر لهم ودع وشفع لهم شفع لهم بماذا بقوله فانهم لا يعلمون عندما تشفع للشخص تقول الشخص مسكين ما كيعرفش تشفع له وتنسب الخطا لماذا للجهل ولا تنسوا له الخطأ كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من أنبياء عليه الصلاه والسلام وهو أفضلهم يوسف يقول لإخوته بعدما جاءوا إليه من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ما قالش من بعد أن ظلمني إخوتي وألقاني إخوتي, إخوتي في في الجب أنا أصبحت ملكا عليهم واعترفوا لي بالفضل وكذا وكذا من بعد أن زغ الشيطان بيني وبين فنسب الخطأ لمن للشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم نسب الخطأ لماذا للجهل فقط ما عرفوش ما عرفوش كما فعل حبيب النجار الصحيب ايش أهل القريه لما المذكور في سورة ياسين ماذا قال يا ليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يعني يتمنى أن يعلموا ما من الله عز وجل فيه عليه بعد موته من أجل أن يتبعوه يعني ما زال طامعا في هدايته لذلك يقول المفسرون ما رأينا أحدا نصح لقومه حيا وميتا من حبيب النجار أكثر من حبيب النجار ملكا حيا قال لهم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون من اللي قتله قال يا ليس قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بمعنى لم يحجز في نفسه أنهم قتلوا ولم يقول هاد الناس من اللي قتلوني اللهم أدخلهم النار وفعل بهم وفعل بهم لا قال يا, يا ليتهم يعرفون أنني مكرم بشي يجوف هالطريق يجوف الطريق ذي الاتباع المرسلين اتباع الدعاء الى الله سبحانه وتعالى فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ليت هؤلاء يعلمون لو علموا ما قاتلوني لو علموني ما أدعوهم إليه من الخيري ومن الهدى ما قاتلوني اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون في رواية اخرى اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون, فإنهم لا يعلمون فعلا هذا الله عز وجل قريشا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفعت النبي صلى الله عليه وسلم لهم فدخلوا في دين الله عز وجل أفواجا في عام الفتح وقبله يعني بزرافات ووحدانا لكن في عام الفتح أسلموا عن آخرهم بباركة دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من قوم قوم إلا واستأصل الله عز وجل منهم شطرا وأبقى لنبيه شطرا منهم من منهم من ارسلنا عليه حصيبا منهم من, من, من, من أخذته الصيحة ولكن لما جاء دور النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فامنت هذه الأمة من, من استئصال شأفتها امنت هذه الأمة من أخذ شطرها أو تولزيها بالعذاب الساحق الذي يسحقها لكننا نقرا سوره هذه مهمة جدا سوره الانبياء يذكر الله عز وجل النبي ويذكر قومه ويذكر محل بقومه فياتي النبي بعده يذكر الله عز وجل ودعوته لقومه ويذكر محل بقومه حتى جاء دور النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المطاف قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ولم يذكر أن أنه حل بقومه صلى الله عليه وسلم شيئا من العقاب والعذاب الاليم الذي حل بالأقوام السابقين مع أن, أن, أن سورة جاءت من أجل توبيغ المشركين ومن أجل أن تبين لهم أنه قد اقتربت الساعه الساعة أن الأمر ما حل بفلان وفلان ليس عنكم ببعيد وانما اجمعوا أرسكم ومع ذلك يقول في ختام هذه السورة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هنا يقول يقول القديس يوحنا الله تعالى عليه هكذا يكون الكرم في غايته والإحسان في على درجاته وكرم النفس وغاية الصبر إذ لم يقتصر على السكوت بل اشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع عليهم لهم ادعاهم وشفاع لهم فقال اغفر وهدي اغفر او وهدي يعني روايدي اغفر الهدى ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله لقومي قلش لأعدائي ولا لخصومي لقومي ان يقربهم صلى الله عليه وسلم إليه وهذا ابو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يقربون اقوامهم إليهم يا قومي يم اتبعوا المرسلين يا قومي لما كذا يا قومي يعني وإلى مدينة خم شعيباء قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إلهين يا قومي على شك يقول يا قومي أنا واحد منكم أو أنا منكم والرائد لا يكذب اهلا يعني لا يبعدهم لا يقول يا كفار يا مجرمون يا أعداء الله وهنا يعني ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله عز وجل مقتبسين شيئا من أنوار النبوة عندما يخاطبون الناس يعني يلاطفونهم في الخطاب ها هذا يا معشر المرابين يا معشر المشركين يا معشر المجرمين ها؟ وش هذا خطاب؟ دعية خطاب الدعية الذي ال... يدعو إلى الله عز وجل لا يتهم الناس لا يدعو الذين أمامه في قفص ارتهام ويكيل لهم السب والشتب والوصف بكذا وكذا وكذا ف... وإنما يحببهم إلى نفسه ويحبب نفسه إليهم أيها الأحبة في الله يا معشر المؤمنين أيها المؤمنون تمت يعني باش لخطابك والرسالة التي تريد أن ترسلها إليه شوف الأدب للقرآن الكريم حتى عندما يخاطب اليهود والنصارى يقول لهم يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب عندما يتحدث القرآن الكريم عن فضائحه يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله تاليته ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله كذا يعني يصيبهم بالكفر ويصفهم ب يعني بالفضائح التي يرتكبونها فبظلم من الذين هدوا حرمنا عليهم طيبات طيبات وحلت لهم وبصدم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الريبا وقدمه عنه وأكلم أموال الناس بالباطئ يعني ينعى عليهم القرآن الكريم يعني مخالفتهم للأنبياء وتحليلهم ما حرم الله عز وجل أو العكس ولكن عندما يخاطبهم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة من بيننا وبينهم تعالوا وفي كلمة تعالوا يعني ارتفعوا عما أنتم عليه من حب الهوى وال يرتفعوا لأن التعالى فيها العلو يرتفعوا عن الجاذبية جاذبية الدنيا جاذبية الهواء جاذبية التعصب يرتفعوا عنها لتكونوا منصفين تعالوا الى كلمتين سواء بيننا وبينكم فكذلك أنا بغي أن يكون أن يكون الداعي لله سبحانه وتعالى خصوصا إذا كان المدعو أقرب الناس إليك يا أبتي يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبتي يقول الاخر يا بني يركب معنا يقول يا كافر بالله يركب معنا هو ولده وولده مخالف له وعرف بأنه مخالف له ولكن عندما يدعو في آخر نداء وفي آخر طمع في, في إسلامه يا بني يركب معنا ولا تكون مع الكافر خلص أو إلى جبل يعصمني من الماء يعني الخطاب ينبغي ان أن يكون هكذا أن يكون فيه الأدب وأن يكون فيه ملاطفة نفس الانسان من اجل أن يستمع إلى ندائه يغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون ثم اعتذر عنهم بجهلهم يقول القاضي يعتذر عنهم اي اعتذر في مكانهم بدل من ان اعتذروهم يعتذر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقد فانهم لا يعلمون العيب فيهم هو الجهل او العيب للجهل وليس وليس لهم اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون ولما قال له الرجل يعني واحد من المنافقين اعذر فإن هذه قسمة ما اريد بها وجه الله لم يزده في جوابه ان بين له ما جهله ووعظ نفسه وذكره بما قال له فقال ويحك فمن يعدل ان لم عديل بين له وجه الحقيقه الذي هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعدل الناس وما كاينش واحد اخر يكون اعدل من الرسول صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يعدل ان لم عديل قال بين له ما جهله ووعظ نفسه بقوله خبت وخسرت إلا معديل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخيب ولم يخسر، ولكنه يقول من باب الأدب ومن باب تعليم الأدب للناس خيبته وخسرته إن لم إن لم عدل، يعني إن لم يعدل الإنسان يقع في الخسران وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في في الخسارة. ونها من راد من أصحابه قتله، وهزم الصحابة لي رسول الله هي إذن ليفأضرب عنقه، طين الأمر. ضرب عنق هذا الذي قالك قال لك هذه قسمة ما أريد بها وجه الله هل هناك في الدنيا إنسان يريد وجه الله والدار الآخرة أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هذا هذا منافق هذا الرجل الذي تكلم منافقا يعني لا يشك في نفاقه فاستأذن الصحابة من ضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأوه فهذا من حلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين له ما جهل من أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم العدل ونبي صلى الله عليه وسلم نبه وعظ نفسه بقوله خبت وخسرت إن لم, لم عديل ونهى من أراد قتل هذا الرجل وسبقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما تصدى له غورة بن الحارث ليفتك به ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذن تحت الشجرة وحده قائلا والناس قائلون في غزاتين فلم ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وهو قائم والسيف سلطا في يده فقال من يمنعك مني؟ فقال الله فسقط السيف من يديه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال كن خيرا أخذ فصركه وعفى عنه فجاء إلى قومه فقال جئتكم من عندي خير الناس هذا رجل من المشركين تربص بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجده قائلا تحت الشجره معنى قائلا من القيلولة جاء الصحابة من واحد الغزواء وهذا من, من المشركين يقلب على النبي صلى الله عليه وسلم اللي يفتك به فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتبه هذا يعني أن ينتبه يبتعد عن, عن الجمع أو يبتعد عنه الجمع جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أجل أن, أن يستريح في الصراحة تحت الشجره والصحابة متفرقون فيه شزري ذلك الواد فوقف عليه رجل من المشركين وقال صلت السيفة يعني خرج السيف دياله من الغمد، قال من يمنعك من الآن يعني الآن ما عندك في انتفلت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله حاميه وعاصمه هو, هو الله سبحانه وتعالى قال فارتعد الرجل وسقط السيف من يديه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ السيف. وقال ومن يمنعك مني أنا, أنا من يمنعك مني فقال يقول لك والله ولكن ما قدرش لاني مشرك فقال كن خير آخذ وخير آخذ هو الذي يمنو بالإطلاق هو الذي يمنو بالإطلاق صراحي اللي بأخذ كن خير آخذ لأن الآخذ إما أن يقتل وإما أن يمنع فإما منن بعد وإما, وإما في داء كن خير آخذ فأطلق ونبي صلى قال لي شيء بسمكين فعفى عنه وتجاوزا عنه وإذا قد اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرهم, وأخبرهم الخبر فأسلم هذا الرجل بسبب عفوه وحلمه والصفحي صلى الله عليه وسلم عنه وكان أيضا سببا في اسلام جماعة من قومه وقال لقومه جئتكم من عندي خير الناس جئتكم من عندي خير خير الناس وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن عظيم خبر سلامة في العفو كذلك عفوه عن اليهودية التي سمته في الشات بعد اعترافها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قدمت لهم يهودية طعاما اليهودية في خيبر قدمت لهم طعاما بعدما دانت لهم خيبر قتيل فيها من قتيل وأسير فيها من من اسير قدمت لهم إحدى اليهودية طعاما وفي هذا الطعام سمن لما أرد النبي صلى الله عليه وسلم من يأكل وأخذ منه لقمة أخبره الدرع درع تلك, تلك الشات التي سممتها اليهودية أخبره بأن بأنها مسمومة أخبرته الدرع بأنها مسمومة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تاكلوا واحد من الصحابة أخذ مع الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه بشر أخذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع اللقمة في فيه فمات منها بعض الصحابة قال مات منها في حينه وبعضهم قال مات بعد بعد حين بعد وقت فج فجئ باليهودية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت فقالت له إن كنت كذابا استرحنا منك وإن كنت صادقا لن يذرك لكن تكذب غد يسراحملك وإلكن تنبيرا غد يذرك هالشي فعف عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها بعد ذلك يعني عفا عنها في بداية الأمر قتلها بعد ذلك قصاصا لما مات بشر أي لما مات الصحابي الذي مات من تلك الشعادة المسمومه قتلها النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا يعني نفسا بنفس لم يقتلها لنفسه لأنه أكل من, من ذلك السم وذلك السم أثر في النبي صلى الله عليه وسلم وكان يراجعه حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي شوفيه فيه، قال النبي صلى ما زال ذلك السم الذي أكلته فيه خيبر يعوي وهذا أوان انقطاع أبهرى، أبهرى يعني عرق في في الذار. يعني هذا أوان من القطع بمعنى هذا هذه نهاية. ما زال ذلك السم يعاودني فاستخلص العلماء علماء من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا لأن إذا كانت الشاهدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنني وجاهد فأقتل ثم أقتل ثم أحيت ثم أقتل يعني يتمنى بسيطة أجر الشهادة قال العلماء والله عز وجل أعطاه أجر الشهادة بذلك السم الذي أكله صلى الله عليه وسلم في خيبر كما أعطى أجر الشهادة لأبي بكرين الذي لدغته حية أو عقرب في غار تورين فكان يعاوده حتى مات رضي الله تعالى عنه في, في المدينة يعني وإن كان الفصل بين هذا وذاك لأنه قال العلماء الله سبحانه وتعالى أعطاهم الشهادة كما أعطى الشهادة لزملائهما لعثمان رضي الله تعالى ولي علي رضي الله تعالى عنهم, عنهم جميعا إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هذه اليهوديه بسبب تسميمها لطعام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما قتلها بعد ذلك لموتي أو لقتلي هذا الرجل الذي أكل من من ذلك الطعام، ومما يذكر كذلك في هذا الباب القضية رضي الله تعالى عليه ذكر كثيرا من ألمثى في في عفوي النبي صلى الله عليه وسلم عفوه عن لبيد من الأعصاب الذي سحره عن رجل من اليهود سحر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري وسحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يعني يظن أنه يفعل شيئا ولم ولم يكن يفعله. بعض العلماء عندهم موقف في هذه القضية للسحر ديال السحر, السحر صلى الله هل أخذه السحر؟ هل هو معصوم من السحر؟ أما غير ذلك الصحيح في الصحف القدر إنه سحير ولكن هذا السحر لم يؤثر في جانب الرسالة في الجانب التشريعي من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤثر في عقله لم يؤثر في تصرفاته صلى الله عليه وسلم التشريعية والقيادية لدرجة أنه لم يلاحظ أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء حاجة لا واحد من الصحابة لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء حاجة تدل على أن صلى الله عليه وسلم يعني طبيعته متغير أو غير ذلك وإنما الذي لاحظ هذا هو سيد عائشة رضي الله عنه أزواجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم السحيرة عن أهله كان يظن أنه يفعل شيئا ولم يفعل بمعنى كان أنه يظن أن ويات أهله ولم ولم يكن قد فعل على كل حال سحير النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعلمنا كيف نعالج السحره من المعروف أن السحر حق ومن المعروف كذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السحر لا يضرون أحداً لبي بإذن الله عز وجل ومن المعروف كذلك أن السحر حرام أي أن يمارس الإنسان السحر وأن يسحر الناس يعني كفر كما كما قال الملكان انما نحن في فتنه فلا تكفر انما نحن في فتنه اختبار لك فلا تكفر بالقيام بهذا بهذا, بهذا الامر وبفعل السحر للاخر فالعلماء العلماء هل يقتل السحر بسحره ام يقتل اذا مات احد بسحره يقتل نفسه من نفسي او يحبس إذا يعني وقع بسحري تفريط في مال أو غير ذلك يعني كيف أشني المعاقبة أو العقاب أو التعزير الذي يحيق بسحري لكلام في خلاف ومحله الفقه وكتب السفاسير عند الحديث عن هذه القصة قصة هاروت هاروت وما هاروت والحديث عن السحر الشاهد عندنا. أنا لبي صلى الله من أجل أن يعلمنا كيف نخلص أو نخلص أنفسنا من السحر فجاءه في يوم من الايام جاءه جبريل عليه السلام والسلام ومعه ملك آخر فجلس أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه والحديث في ساحة البخاري. فقال ما بال الرجل قال مطبوب مطبوب بمعنى سحور قال ومن طباه قال لبيض من الأعسن قال فيما قال في مشطين ومشطاتين وجوفي طلعة ذكر قالوا أين؟ قال في بئر ذروان في عد البئر في نبيان فرقاه جبريل عليه الصلاة والسلام بالمعاودتين. كلما قرأ آية انحلت العقدة فما أتم المعاويدتين حتى انحلت العقد كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في بئر ذروان وكأنه وكأن ما ذلك البئر نقاعة حناء نقاعة ذي الحناء نحن ناقع بمعنى إي يخضر حتى حتى أحمر وحمر حتى حتى أسودة من شدته من شدته ال الموقع في, في في في تلك البيت فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم هل استخرجته؟ على شو ما خرجت هذاك دكت؟ قل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسير على الناس فيتنا إدمان. ما يسير على الناس؟ إيش ما إيش كونوا؟ إيش ومش الذي يستحق عاف النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر حق النفس. لو كان حق غيره لاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص كما سرقت قتيل وأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص وسرق اليهودي وأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص والى غير ذلك من الامور التي يعني فيها حق للاخرين باعتباري حاكما للمسلمين وباعتباري صلى الله عليه وسلم قاضيا للمسلمين يعني لا بد ان يعتد لكل حقا ولكن عندما يتعلق الامر بنفسي فانه صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح فصفح عن لبيد بن أعصم اليهودي الذي قيل انه مات على يهوديته رغم ذلك صفح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل به ما فعل به هو ولم يعاقبه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مات على يهوديته وكذلك لم يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بن سلود واشباه من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم من جهته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا بل قال لمن اشار بقتل بعضهم لا لألا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه يعني ارتكب ابي اسمته عبد الله بن أبي ارتكب جرائم لا تغفر في حق النبي صلى الله عليه وسلم من بينها حديث الافك من بينها من بينها جرائم كبيره جدا من بينها مواله اليهود واتفاق مع اليهود من اجل إصال النبي صلى الله عليه وسلم في في في, في, في إلى غير ذلك من الموقف الشريرة، يعني التي تعتبر خيانة عظمى بالنسبة لأمسيد الإسلام، وبنس وبنسبة لأمسيد مزينة المنورة التي كتبت تلك الوثيقة أن تكون يدا واحدة على على من سواها وأن لا يؤوي أحد منهم محدثا ولا فارنا بخير بسيم، وإلى غير ذلك من من الأمور. ومع ذلك أبي عبد الله بن أبي يعني لا يرعوي ولا يعني ينزجر من مثل هذه الأمور إلا ويقوم بكل ما يستطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا نقتل يا رسول الله قال لا حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وهذا درس عظيم لولاة امر المسلمين لقادت المسلمين وائمه المسلمين ان لا يتحدث الناس ان الانسان يقتل اصحابه ان الانسان يقتل امته ان الانسان يقتل, أن الإنسان يقتل شعبه تقتلوا ناس اخرين باسمك ماشي بس باسمك وانما قد يكون لك عذر قد يكون لك عذر في قتال المنشقين في قتال دولة أخرى تعاندك وتقاتلك ولكن ما عذرك في قتال أبناء أمتك وأبناء وطنك وأبناء شعبك هل لك عذر في ذلك؟ لا يتحدث الناس هذا درس ينبغي فغلت استخلصه الناس جميعا لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه لأن عبد الله بن أبي وجماعته من المنافقين وهم 300 يعني 300 من المنافقين معروفون و 170 من النساء من الرجل و 170 من النساء معروفون بنفاقهم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هم محسوبون من أصحابه لأنهم يصلون مع المسلمين ويجتمعون مع المسلمين وقد يغزون مع المسلمين في بعض الغزوات التي يظنون أن لا يكون فيها قتال يعني كي يشاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في ماذا؟ طمعا في الغنائم فمحسوبون على الإسلام والمسلمين فلا ينبغي أن يتحدث الناس بأن محمد يقتل يقتل يقصر أصحابه انظر إلى هذه الحكمة عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه وس العظيمة هذه السياسة الرشيدة المنب... المنبثقة والمنبعثة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لألا يتحدث الناس يعني إذا ينبغي أن ترعي الناس ماذا سيقوله لألا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه مع أنه صلى الله عليه وسلم حد حمنع من شحش وحد حسان من ثابت وحد مصطحن لما تحدثوا بحديث إلك. لماذا حده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليهم الحد لانهم مؤمنون لانهم من المؤمنين وحدهم طهاره لهم ولذلك عفى الله عنهم وذكرهم في القران الكريم وذكر مستحى في قول عز وجل ولا يات لاول الفض منكم والسعه ان يؤتى القربه والمساكين والمهاجرين في سبيل الله يعني اصحاب الهجره مستحى في سبيل الله رغم ما نقل من الكلام ورغم ما وقع عليه من حدي ولكن هجرته في سبيل الله بمعنى لم ينقل الكلام قصدا ولكنه كان ممن لأن أحياناً تنقل الكلام بدون قصد نشره ولكن بسبب استغرابه هل فعل فلان وكذا وكذا؟ هل صحيح ما قاله فلان؟ وأن وأنت يحز في نفسك أن هذا الكلام يكون مشي من الذين يحبون أن تشعر فحيشته حمنا وحسان ومستح ليس من الذين يحبون أن تشيع فحيشته ولكن من الذين استغربوا هذا الامر فحددوا به هكذا من باب الاستغراب وليس من باب وليس من بابي الاستحسان أو من باب حب نشره وانتشاره فكان حدهم طهرا لهم ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين لأن المنافقين لا طهارة لهم الا إلى العذاب ان الخلود في العذاب والعياذ بالله أما هنا في الدنيا فلا بد من مراعاه ما يقوله الناس حتى لا يقول الناس إن محمد يقتل يغفر وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشيه فجاءه اعرابي بردائه ففجابه فجابه له اعرابي برداءه جبذه شديده جبذا ولا جذبه بحال بحال جذابه وجبذا من الكلمات سيقول في فيها مقلوبه مره كتقال هكا ومره كتبقى لهكا وكلاهما صحيح حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتق صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك يعني امر لي جمال من المال ديال, ديال الله ماشي ديالك أنت ماشي ديال أبوك يعني كلام, كلام غليظ كلام قاسي لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيني يعطيني النبي صلى الله عليه وسلم ما يغلط في الكلام ولكن الذي لا يحسن إلا الغلضة في الكلام مع ما عندنا ما نقوله الذي لا يحسن إلا, إلا مثل هذا الكلام لا ما غالش نكون حنا بحال طرفة ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جاهل الجاهلين وإنما لا يجهل أحد علينا إذا جاهل علينا نحلم عن جهله ونعفو ونصفح ونقول له سلامه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ف... ثم قال المال مال الله بمعنى انت الحق كسحل المعلومه دي المال مال الله وانا عبده ماشي من مال ديالي ولا من مال ديال الباء ولكن هو مال الله وانا عبد الله بمعنى انا مامور في صرف هذا المال وفي قسمه هذا المال فاذا اعطيتك فباذن الله واذا حرمتك فباذن الله لان الله سبحانه وتعالى هو القائل القا... أي... نعم الله سبحانه وتعالى هو المعطي وإنما أنا قاسم أنا كان قسم أما الذي يعطي يكون هو الله سبحانه وتعالى إنما أنا قاسم والله يعطي كما جاء في الحديث إنما أنا قاسم والله يعطي هذاك العرض ذي كان أنا كان قسم وكان أعتقد أعتقد الله سبحانه وتعالى ويقعد منك يا عرب ما فعلت بي شفت تربية كذا المالو مالو الله تصحيح الأول الواحد الجملة وأنا عبده صحيح أنا لا أملك شيئا ولا يملك أبي شيئا ويقاد منك يا ما فعلت بي يعني يقاد منك مقابل ما فعلت بي حيث, حيث جبدتني تلك الجبده الجب حتى اثرت في عنقي فيقال له فقال له العربي لا يعني ما تقدرش شوف ما لا قال له الله لي اذا جوفشكين لماذا قال لانك لا تكافئ بالسيئه السيئه لان هذا ماشي من طبعك ما تقدرش واخا يعني الناس ما تقدرش لانك مطبوع على الخير مطبوع على الطبع الحسن لا تكافئ السيئه بالسيئه وانما تكافئ السيئه بالحسنه يعني كتعطي مقابل السيئه كتعطي الحسنه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم علاش ضحك لأنه رأى العربي بدك يفهم ها بدك يعرف كعرف الحقيقة فضحك نبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر النبي صلى الله عليه وسلم عمره لي واحد واحد فأخذ الله الله صلى الله عليه وسلم من مظلمة ظلمها ما لم تكن حرمه من محارم الله هذا الحديث كيتجوم على الحديث الاخر بل هو يعني في المضمون دياله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لينتصر لمظلمة ظلمها الا اذا انت الى اذا انت في حرمه الله وما ضرب بيده شيئا قط الا ان يجاهد في سبيله عمرو ضرب الله في الجاهد في سبيله اما في البيت والمسجد و ها المحل ديال التربيه وديال الدراري وداكشي كله ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولا امراه قط بما ان النبي صلى الله عليه وسلم طبق واحد الامر في القران الكريم فيه اضربوهن كي واحد الامر في القران الكريم اذا سورك شي ما هو الأمر الذي لم يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يتاول القران وكان خلقه القرآن وما نزلت ايه الا واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في تأويلها وما التأويل تطبيق إلا وضربوهن اضربوهن ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امراه قط هنا المشي هي السنة، ها؟ وضربه وفي حالة شدة في زمن معين وشخص معين وامرأة معينة. أما أن تحمل العصا على عتيق وتقول الله أذى أمرنا بضربه وتضربه في الصباح العشية ما أمر الله بهذا؟ ما أمر الله عز وجل بهذا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ضرب بيده مرأة قط وكان يتأول القرآن فإذا كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب مرأة ولا خادما ولا صبيا قط قطو امتتالا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وإسلام وجاء إليه صلى الله عليه وسلم برجل شو قلب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء به فقيل هذا أراد أن يقتلك قالوا له هذا السيد يقتلك يعني ووجدنا مثلا متلبسا بالجريمة والسيف في يده يريد أن يقتلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تراعى لن تراعى يعني لن تراعى ولو أردت ذلك لم تصلت عليه أولا أنت ما تخافش واحتنا من خافش لأنك لو أردت ذلك لن تصلت عليه ما تستطيع حتى لو أردت أن تقتلني فإن الله عز وجل لن يصلتك عليه إذن أولا أنت, أول أنت ما تخافش شوف كيف صلى الله عليه وسلم يقدم يعني يخفف عبء الخوف والهم على على صاحب على قاتله الذي يريد أن يقتله قبل أن يقول له إنك لم عليه إنك لن تستطيع أن أن تقتلني كانت هذه الكلمات كلها وهذه الأمثلة التي سقها الإمام القاضي يا رحمه الله تعالى عليه دليلا على عظمة حلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعفوي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتحمله ونوصف الله صلى الله عليه وسلم ما جاء لهذه الدنيا من اجل أن, يق... ان ينتقم او ان يقتل او ان يشرد ولكنه جاء من اجل ان ينقذ الناس من التشريد ان ينقذ الناس من القتل ان ينقذ الناس من سفك الدماء أن, يسك... ان ينقذ الناس من هدار الاموال وهتك الاعراض النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعد يضلالا يضرب بعضكم رقام بعد وصيته صلى الله عليه وسلم في حاجات الوداع وصيته صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه أن لا يظلم بعضنا بعضا وقرن صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء والأموال والأعراض بحرمة بيت الله الحرام وبحرمة دل الحرام وبحرمة يوم الحج الأكبر أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا إن دماءكم وأموالكم وعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا نشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ رسالة وادى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جياده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وازواجه وذرياته وتابعيه وتابعهم إلى يوم الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين